لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجربين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا وَقَدْ مُنَاقِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَاهُ, فجعلناه هَبَا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 يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ما أولئك شرهم كانوا أولئك شرهم كانوا وأضلوا سبيلا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاب أليمات وعادا وثمودا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له أمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد تو على القرية التي امطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا مزؤا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا على الهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن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 واجعل الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 وِيران <الصط West> وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ <ما> اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا <رحمان> <أنا> لِمَا <تامرنا> وَزَادَهُمْ اللَّهُ <نفورا> <harta> تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا واعمل عملا صالحا فاولئك, فأولئك ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وما تاب وعمل صالح فإنّه يتوب إلى الله متى وما تاب وعمل صالح فإنّه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا, وإذا مروا باللقو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها, لم يخروا عليها صما وعميانا والذين فلا هب لنا من زواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً ألا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاء فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله.